يَوْمًا مِثْلَ هَذَا أَلَأَ مَا طَائِرُهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَلَأَ إِنَّ طَائِرَهُنَّ مِنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرُنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرُنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا وَالْجَرَادَ وَالضَّفَادِعَ م أضْب فَادِعَ وَدَّمَ آياتاتّ فَ الصَّلَاتٍ فَسْتَكبَ وَكَانُوا قَومَم مجرِمين فأَوسََّمه قُفَانَ وَجَرادَ وَالقُ ملَ أُضبطَاد وَدَّمَ آياتةٍ فَصْقات فَتَكضَوْ وَكَان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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل بالغوه إذا هم ينكثون أنتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا وتنزل كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودم مَن مَا كانََ يَصْنَّع فيِي الع وَقَوهُ وَم يعرشون